بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحين القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يَدَيْهِ وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان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 ہو إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ دولیز الحکیم الَّذِي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 نا کن بنابانسی لا, لا فلمی آ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 کذبوا بآیاتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا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 قَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقالتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شاہلازیل حکیم اسلام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 والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصط من الناس فبشرهم بعذاب أليم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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ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 ياتكل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل لا اله الا هو مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد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 الذالك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقوا ويحذركم الله نفسه والى الله المصير قل ايا تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمهم الله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 المحابِ أَ اللهَّ يُبَّركَ بح مصَقَ بِكَلمَة مِنَ اللهَّ مفَدق بِكَلمَة مِنَ الله وَسَيدَ وَحَفور وَنَ بيم مِن الصَّالِحين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 قُلْ آيَتُكَ أَن لَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ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 وَيَكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَالْكَهْلِ وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّا يَكُونَ لَنَا وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ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 رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ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 وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نُذِكِّرُ بِهِ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ نم سلائی کا مسلی ادم فلا تكن من مل فمن مری فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم, ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم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 والإنجيل إلا من بَعْدِ أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم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 نوین وما يضلون لوگ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 منیہ تن پوری لو منیہ مَنْ حَمَلَ دِينَارًا لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّي يَنَسَبٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَا تَنصُرُونَهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا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 أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا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 وَكُُم على شَفَا خُفْرَة مِنَ النَّارِ فَأَنْ قَذَكُ مِنهَا كَذَلِكَ يُبَيين اللهَّهُ لَكُم آياتاتِهِينَ عََّكُ تَهدَدُون وَْتَكُم مِنكُم أَُّةُ يدُعونَ إلَى الخَيرِ وَيَأْنُون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 مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هذه الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَقًا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرٌّ أَصَابَتْ حَرْثًا قَوْمًا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 وَعَلَ اللَّ فَلْتَ وَكَلِمُؤمنِنون وَلَ قَدْلَ صَرَكُم اللهَّهُ بِبَدرون وَآاتُم أَذَِّ فَتَّقُم ماه لَ عََّكُم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 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْرِبَاءَ ضْعَافًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ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 قد خلت مِنْ قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين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 نف تموتلا مئس و مئ بل اوی نی ما وسم اہ نو سلو مستری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 مَنَتانَ نُعَاسٍ يَوْشَقَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ وَقَائِفَةٌ قَدْ أَغْمَتَهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ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 وَإِن مُتُّم أَوْ قُتِلْتُم لَإِنَّ اللَّهَ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ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 لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رَسُولًا مِنْ من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وَيعَِّمُهُ الكِتابَابَ وَالحكمَةَ وَإِن كَوا مِن قَبلْلُ لَ فِي الّلَالٍِ مُبين أَولََّا أَفَابَتكُم مُصبَةٌ قَد أَصَابتُم مِثلَهَا قُلْلتُم أن هذا. قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير وَمَا أَصَابَكُم يَوْمَ الْتِقَالِ جَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا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 ذزَخبثَ مِنَ الطَّيب وَمَا كانََ اللهَّ ل يُطنِعكُمْ على الغيب وَلَ الله يَجتَ بِي مِسُ لِه مَ شَ فَآامِوا بِلههِ وَرسُ وَإاتُؤ مِن, من وَتَتَّقُ فَلَكُم أَجرٌ عظيم.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 سَنَكتُكُ مَا قَاالُوا وَقَتْ لَهُ الأأَبَ أَ بِويْرِ حَِّ وَنَقُولُ ذُوقُ عَذاَابَ الحَريقُ ذَلِكَ بِماَا قَدمَتأَديكُم وَأََّ اللهَّ لَْسَ بِظََّ مِ للِعَبيد.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 وَقتَلُ وَقُتُول أُكٌَِّ عَنهُ سَاتِهِم وَلَ أُدُخًِاَّهُ جََّّ وَلا أُدخِلًاَّهُ جََّاتِ تَدمِ تَحته أَنهَا الله عنده حسن الثواب لا يغر أنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد